اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان ابسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان ياتيهم عذاب ال Qaal ya qoum inni lakum nizir mubin an yabdulillah wa at-taqoh wa at-tiyyoon ya'fid lakum min zanubikum wa yu'akhidkum ila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 وَإِنِّي كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أَصَابِعَهُمْ في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا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 وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا وَاللَّهُ أَنبَتَكُمْ من الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يعيدكم فِيهَا ويخرجكم إِخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا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 سَوَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَد أَضَلُّو كَثِيرًا وَلَا تَزِيدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا مِّنَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا